ان الانسان لربه لكنود وان انه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لا شديد يعلم اذا بعثر ما في القبور وَح الصلَ مَا في السُدُ إِ رََبَهُم بِهِمْه يَمائِذَِّ خَب